الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اليوم نحن في الفصل الثاني من كتابي منهج اهل السنه والجماعه معالم الانطلاقه الكبرى في حديثنا عن الملامح العامه لاهل السنه والجماعه وهو وهذا الفصل يبدا من صفحه 142 تقريبا الى صفحه 154 سوف أحاول أن أجعل هذه الملامح في صورة نقاط حتى يسهل على الإخوان فهم هذه الملامح والملامح هي نتائج منهج التلقي والاستدلال يعني أهل السنة والجماعة تحدثنا عن منهج التلقي والاستدلال عندهم من أين يتلقون دينهم ومن أين يأخذون شريعتهم وطالما قلنا خلاصه هذا المبحث من الكتاب والسنة وبفهم الصحابة وتحدثنا عن تفصيل ذلك أن الأمور الغيبية وخبر الآحاد كل هذه المسائل تحدثنا عنها هذا المنهج في التلقي جعل لأهل السنة سمات وخصائص تميزهم عن غيرهم كان الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقول أهل السنة والجماعة بين أهل الإسلام كأهل الإسلام بين أهل الأبيان بمعنى الأمة المسلمة بكافة طوائفها التي تنتمي إليها طالما أن المسلم مسلم هذا بالنسبة لسائل الفرق مميز أو لسائل الأديان مميز وأهل السنة والجماعة داخل أهل الإسلام مميزون بمنهجهم فبالتالي عندنا منهج التلقي عند أهل السنة والملائح العامة لأهل السنة الفرق بينهما أن منهج التلقي والأصول والمصادر التي يتلقى أهل السنة دينهم منها وكيف يستدلون والملامح آثار ونتائج وسمات وخصائص هذا المنهج في التلقي أفرج وأعطى لأهل السنة سمات يعرفون بها وتميزهم طيب الملمح الأول من ملامح أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يلتزمون ما يقولون ويأخذون بما يعتقدون وهذا الملمح معناه قلنا أهل سنة والجماعة الملمح الأول أنهم يلتزمون بما يقولون ويأخذون بما يعتقدون هذا الملمح معناه أنهم جادون في أخذهم للدين بمعنى كثير من الناس اليوم وهذه مشكلة المسلمين أنه يريد أن يكون مسلما بمزاجه. يريد أن يأخذ من الدين ما ينفع معه ويترك من الدين ما لا يروقه ولا ينفع معه وما لا يعجبه أما أهل السنة فإنهم جادون في التزامهم فهم يأخذون بالدين لكن هنا نقطة مهمة جدا لابد أن أشير إليها التزام أهل السنة والجماعة واستقامتهم على منهجهم لا يعني أنهم يأخذون بالالتزام الظاهري اللحية والإطلاق اللحية وكذا هذه سنن لا نقلل من شأنها لكن يلتزمون أيضا بالسنة باطنا خلقا وعملا واستقامة وسلوكا واعتقادا فبالتالي يتعاملون مصادرهم طالما أنها جادة فلا شك أن نتائج هذه المصادر أيضا جادة فاهل السنه والجماعه يلتزمون بمنهجهم وهم قدوه لذلك ولذلك تجد ان الشخص اذا كان من اهل السنه كان فعله مراقبا وكانت افعاله تحت المنظار يقول لك حتى يعني مثلا ما اعرف في الخليج لعلهم يسمونه مطوع يا ايش يقول لك أنت مطوع تفعل كده ما هو, هو مطوع ولكن ليس ملك يعني في النهايه بشر يمكن أن يخلصون يقول لك حتى مطوع تفعل كده كويس؟ يعني حتى الناس يثقون في صاحب اللحية إذا وجدوا شخص عنده لحية إذا كانوا في الصلاة قدموه وإذا احتاجوا إلى فتوى سألوه صحة الوصف يعني يقدمونه القدوة فبالتالي أهل السنة لأنهم في التزامهم هم قدوة ولكن ليس بالضروري أن يكونوا كلهم علماء ليس بالضروري أن يكونوا كلهم علماء وليس بالضروري أن يكونوا كل فقهاء وليس بالضروري أن يكونوا ملائكة يقع الخطأ فيهم ويتصور الخلل في سلوكهم لكن هذا ليس مسوغا للطعن في دينهم ومنهجهم لو أن شخصا يصلي أفسد لا نقول الخلل في الصلاة لأنك تصلي أفسدت نقول لأنك لم تحسن الصلاة أفسدت لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمكف ولا نأمره بترك الصلاة ولكن نأمره بترك الإثن صحيح ألا ما صحيح فبالتالي الملمح الأول من ملامح أهل السنة والجماعة أنهم جادون في التزامهم طيب الملوى الثاني من ملامح أهل السنة والجماعة أنهم يحرصون على الألفة والاجتماع يعني يقول الصحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته ونحب أهل العدل والامانه ونبغض أهل الجور والخيانه فنحن أهل السنة هم على ألفة دائمة ويحرصون على الألفة ويؤسفني أن أقول أيها الإخوة إن من أخطر ما يواجه أهل السنة اختلاف كلمتهم وانتشار مرض التصنيف بينهم كتب الشيخ الفاضل بكر ابن عبدالله أبو زيد رسالة وقيمة تصنيف الناس بين الظن واليقين قال وإن من أسوأ السوء أن تترصد أخاك وأن تتصيد أخطاءه وأن من ذلك أن تفرح بذلته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته معنى هذا تصيد الأخطاء وهذا سوف أتحدث عنه بشيء من التفصيل في الخصائص الأخلاقية والسلوكية لأهل السنة لكن الآن نحن نتحدث عن هذه المسألة وإن الشيطان لم يجد لأهل السنة سبيل كما وجد لأهل سنة سبيل في زرع سرقة بينهم كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان آية أن يعبده المصلون في جزيرة العربي ولكن في التحريش بينهم وهذا الذي وقع الآن تجد داخل أهل سنة مجموعات وجماعات وطلاب علم منقسمون والردود بينهم أكثر من الردود على الفرق الضالة والمنحرفة وهذا من الاشكالات الكبيرة جدا ولذلك الشيخ الإسلام سيمان رحمه الله لما اختلف أهل البحرين في مسألة من المسائل وتناول بعضهم بعضا بالنعال في المسجد في مسألة فقهيه فأرسل إليهم رسالة ذمهم فيها وأخبرهم أن الخلاف وقع بين من هو أجل منهم فيما هو أجل مما وقع فيه من المسائل ولكن مع بقاء الأخوة والألفة والعصمة بينهم فبالتالي هذا من أميز ما يميز اهل السنة والجماعة الملمح الثالث من ملامح أهل السنة والجماعة الوسطية والاعتدال أهل السنة والجماعة وسط ولكن يا إخوان يعني دعونا نسلط الضوء قليلا على الوسطية بعض الناس باسم الوسطية يقود الناس إلى التحلل والخروج من الدين يقول لك يا أخي الوسطية طيب الوسطية مفهوم نسبي مثلا هذا الشعار أين وسطه هنا صح تقريبا صح صح طيب في في الالف هنا طيب خلاص في في الفا الصيفيه هذه صح طيب اين الوسط من الصيفيه الى هنا هنا تقريبا صح صح المصح طيب اين الوسط من من الثانيه الى اخر الشعره تقريبا في الباء مش كده يا في الباء تقريبا مش كده اذا مفهوم الوسطيه يعني من أي مكان أن يعني لأنه بعض, بعض الناس للأسف الشريد هذا موجود كثير في الفضائيات باسم فقه التيسير حصل التغيير هذا ليس هذا تبديل وهذا تحريف بإباحة ما حرم الله هذا إشكال أهل السنة والجماعة هم أهل الوسطية الحق وسط في القدر بين القدرية نفات القدر بالكلية بالمناسبة القدرية يقولون الأمر أنف أنف يعني بالنسبة لله الأمر مستأنف يفعل العبد فعلا والله عز وجل لا يكون على علم به فبالنسبة لله مستأنف وقد كفر الصحابة هذا القسم من القدرية وهي من الفرق التي أجمع أهل السنة على كفرها القدرية نفات العلم أما القدرية الذين أثبتوا العلم ونفوا أشياء أخرى هذا هؤلاء لنكفرهم أهل السنة القدرية كفر يعني كفروا ووصل بين القدرية وبين الجبرية الجبرية يقولون قدر الله كل شيء حتى اجبر العاطي على العصيان أما أهل السنة والجماعة يقولون في القدر هذا الكلام يقولون خلق الله أفعال العباد ايجادا وخلقا والفعل للعبد فعلا وكثبا يعني العبد له كسبه والدليل على ذلك قول الله تعالى بما كنتم تكسبون فللعبد كسبه وبالغ الأشعري حتى صار للناس مثلا الأشعري الاشاعره أسمتوا للعبد كسبا ونفوا عن الكسب قدرة كسب بدون قدرة كسب بدون شنو بدون قدرة حتى ضحك الناس قالوا ان من المستحيلات كسب الاشاعره كسب بدون قدره عنده في قدر ما معنى كسب بدون قدره يعني محصله مذهب الاشاعره انهم جبريه الاشاعره في القدر شنو جبريه فينا يقولون العبد له كسب ولكن بدون قدره عند اهل السنه والجماعه القدر من الله خلقا وإيجادا ومن العبد فعلا وكسبة أثبتوا للعبد قدرة وأثبتوا للعبد مشيئة وأثبتوا للخالق مشيئة طيب وفق في قضية الإيمان في قضية الإيمان والوعيد والوعد وكذا في التعامل مع النصوص الإشكال بين الخوارج والمعتزلة ينفون الإيمان عن كل عاصم كل من عطى الله صار كافرا وعكسهم المرجئه الذين يقولون من عطى كان كامل الإيمان كإيمان جبريل وهذا ايضا من أسوأ المقالات وأهل السنة والجماعة يقولون من عصى أن إيمانه بقدر معصيته ويذهب كمال الإيمان ويبقى أصله يعني أصل الايمان موجود طيب فأهل السنة والجماعة فأهل السنة والجماعة وصف يوجد كتاب من الكتب القيمة جدا التي أرجو وأتمنى أن تقرأ هو من الكتب المعاصرة يسمى السلفية وقضايا العصر السلفية وقضايا العصر نعم المؤلف عبد الرحمن الزنيدي هو أستاذ في أستاذ قسم العقيدة في جامعة محمد بن سعود السلفية وقضايا العصر مجلد ضخم جدا لما تكلم عن السلفية قال الذين يفهمون العقيجة انظروا لهذه الوسطية بعيدا عن جدل المتكلمين وخرافات المشعوذين في أي باب مثلا من الناس المعتدل يوكرون الكرامات لا يتصورون الكرامات لأنهم ماديون جدا وبعض الناس يجعل مادة الكرامات تستغرقه فكرا فهمه كله ودينه الكرامات الشيخ الفلاني فعل والشيخ الفلاني سوى والشيخ الفلاني عمل وهكذا حتى يعني توجد قصه يعني لطيفه جدا في هذا الباب يحكي لي شيخ تقول هو كان شيخ اضلال وكان من المشعوذين والسحره قال يعني كان يجلس في المقابر امام ضريح الناس يأسون باللحوم والذبائح والتمر وكذلك هذا الضريح يعني يعطونه الشيخ يظنون أن الشيخ سيقوم من قبره ويتناول هذه اللحوم وهذا الأمر فقال كنا نحن نأخذ هذه المسألة قال فوجدت كنت طفلا انظر هذه القصة فوجدت طفلا كنت طفلا فوجدت وزرا تعرفوا الوزن؟ ألو ما تعرفوا الوزر أيوة. الوزن عندنا يسمى الضب يسمى شنو يسمى شنو الضب لا تمعت في الضب او الضب فقامها قال كت انا ومعي اطفال نلعب قتلنا الضب ووجدنا انفسنا في المقابر قال فحفرنا له قبرا كاملا وانزلناه ووقفنا ندعو له وجعلنا نبكي مر عليه النسوة في الطريق وعرفوا الأطفال يا أطفال ما لكم قالوا مات هذا مكان يعني أظهر بركته في هذا المكان شيخ كبير جدا قالوا له ومسمه قالوا يسمى بالشيخ الضبيب أسموه هم يعني الأطفال الشيخ الضبيب قال وصار شيخ الضبيب شيخا كبيرا صاحب الضريح الأصلي لم يكن ذلك ذكر قال والله شوف اعمل الشيطان يؤتى بالرجل مجنون مقيد ويوقف على سيخ الضمير يشفى ياتيه شفاء عجيب يعني حتى قال كنا نستغرب لماذا يشفى لانه اصلا يكون مشروعا بالجن فاذا جاء في هذا المكان ليضل الشيطان الناس ولمزيد اعتقاد فيه يقوم الشيطان يخرج من من المسرع شنو؟ قال والله يؤتى بالمجنون مقيد فيوقف عند هذا القبر عند قبر الضبط وهم أسموه شيخ الضبيب قال وبعد عشرين سنه صار هذا القبر معظم وبنوا عليه وصدق الناس عن ذلك وصار كل مريض يؤتى به الى هذا القبر ذهبنا وتعلمنا العقيدة رجعت إلى أهل القرية فجمعتهم جميعا قلت لهم يا يا يا ناس ما في الشيخ يسمى هنا الضبيب هذا الضب دفنته بيدي بعضهم صدقه وبعضهم لم يصدقه الطريق قال أتى جدتك وقال لها يا جدة لا يمسيخ اسمه الضبيب هذا الضبط دفنته بيدي قالت له يا ولد أنا لما كنت أعرف الضبيب لم يكن والدك مولودا أنا أعرف هذا الشيخ قبل أن يولد والدك كيف الكلام فحقيقة بعض الناس يبالغ في كرامات الأولياء إلى درجة الشرك فهم وسط في فهم العقيده بين جدل المتكلمين وبين اباطيل القبوريين وصف في العبادات بين الجفاة الذين لا يتعبدون وبين المغالين الذين يبتدعون عبادات بدعية وصف في فهم الشريعة بعيدا عن جمود الحرفيين وعن تقليد المتعصبين وكذلك بين الذين لا يعطون للشريعة وزنا ولا يقيمون لها وزنا فبالتالي أهل السنة والجماعة في وسط في كل هذه الأبواب وسط في الصفات بين المشبهة الذين يبالغون في الإثبات ويجعلون الصفات الله كصفات البشر وهذا كفر وبين الذين ينكرون الصفات طيب إذن يعني أهل السنة والجماعة من أميز خصائصهم الوسطيه والاعتدال الملمح الرابع أهل السنة والجماعة اثبت الناس على عقائدهم أثبتوا الناس على عقائدهم نسب الناس على عقائدهم. طيب هذا الملمح القب الرابع. طيب الخامس وسوف أزيد عليه هذا ليس موجود عند المصنف وكنت أتمنى أن يضيفه لأنه من أوضح معالم وما اهل السنه السنة تقرير توحيد العبادة وبيان الخلل في هذا الجانب معظم الخلل الموجود في الأمة إنما هو من باب الانحراف في العبادات في توحيد العباده بالذات دعاء الاموات تعظيم القبور الغلو في الصالحين بل هو حتى خلل بقيه الأديان الخلل الذي وقع فيه النصارى انهم غلوا في عيسى عليه السلام فبالتالي نقول هنا تقرير آه... تقرير توحيد شنو العباده وبيان الخلل فيه هذا خامسا سادسا من اعظم ملامحه تقييد العقل وعدم الاعتداد به في فهمهم للدين يقيدون العقل ولا يعتدون به ولا سيما في أمور الغيب العقل لا مجال له في امور الغيب المعتزله انكرت الصراط واولت الميزان وانكرت عذاب القبر وانكرت الشفاعه وانكرت رؤيه الله في الاخره قالوا لاستحاله ذلك عقلا هذا كلام غريب جدا لإستحارة ذلك عقلا فأهل السنة والجماعة يقيدون العقل ولا يعتدون به أن أقول لك كلاما نطيفا قال أشهد في سفره العظيم درء تعارض العقل والنقل قال فيه ولقد أخبرني بعض المشتغلين بعلم الكلام أنه قال أتقلب الليلة على فراشي منذ العشاء وحتى الفجر لأجد دليلا واحدا سالما من المناقضات في وجود الله فلم اجد وقال بعضهم أرقد الليلة اعجب أدلة هؤلاء وأعجد أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء وقول هؤلاء بقول هؤلاء قال حتى قمت الصباح وليس عندي عقيدة ما عنده عقيدة هذا هذا شيء عجيب جدا بل من من اللطائف في هذا الباب أن الامام الرازي شيخ الاشاعره واهل الكلام في عصره وكان متاثرا بهذه المدرسة العقليه بمدرسة المعتزله قال دخل نيسابور فاجتمع عليه خلق كثير وخرجت الجموع الغفيره التي تحب اهل العلم لتراه فرات امراه زحاما امراه قالت ما للناس اليوم قالوا جاءنا الرازي قالت ومن الرازي قالوا لها الا تحرفين الرازي هذا الذي يملك ألف دليل على وجود الله قالت لو لم يكن له ألف شك ما كان له ألف دليل وجود الله لا يحتاج إلى دليل فلما بلغ الرازي المقولة كانت سببا في هدايته حتى لما مات قال ولقد سجرت مسالك أهل الكلام فما وجدتها تشفي عليلة ولا تروي غليلة وه أنا ذا أموت على ما تموت عليه عجائز نساء نيتابه لو لم يقل له ألف شك ما كان له ألف دليل وهل وجود الله يحتاج إلى دليل؟ المدرسة العقلية تعلم في الجرأة على النصوص يعني ما اسمه يا رب ثمامه بن اشره النميري وكان من ائمه المعتزله يقول انظر الى هذا الكفر معود بالله من الكفر يقول محمد وعيسى وموسى عندي مشبهه اما محمد لانه قال ينزل ربنا في الثلث الاخير من كل ليله وأما عيسى لقوله لله تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك جعل لله نفسا قال كلام الله وليس كلام عيسى عليه السلام أقره الله سبحانه وتعالى وأما موسى فقد قال إن تعذبهم لا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء جعل الله يضب والله عند أهل السنة يهدي من يشاء بعدله ويضل من يشاء يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهذا شر القدر عند أهل السنة كما سوف نعرف لما نأتي للنقاش حول أبواب القدر فلذلك أقول أهل السنة من أعظم وهذا أيضا لم يذكره المصنف لأن كنت أول أن يضيف هذا ملمح مهم جدا من أهم سماس أهل السنة المنهجيه أنهم يقيدون العقل ولا ولا شنو ولا يعتدون به ويعتبرون أن العقل ليس علما إنما هو غريزه وأن العقل محدود وأن العقل البشري قاصر عن إدراك كثير من الأمور والمسائل دعك من أمر الآخرة والغيب حتى من أمور حياته ما سر هذه الكهرباء كيف تخرج هذه الكهرباء وتأتيها كذا يعني سر كثير من الأشياء في الدنيا الإنسان يتحلها يتحل كثير من الأشياء ولا يستطيع أن يبرج لكثير من الحوادث التي تقع أمام عينه دعك من الأشياء الغيبية كالجنة والنار والصراط والحشر والميزان ورؤية, ورؤية المؤمنين لله في الآخر وأهل سنة يقيدون ماذا قلنا العقل ولا يعتدون به وهذا من ملامح من الملمع الملمح الذي بعده يرفضون التأويل الكلامي يرفضون التأويل الكلامي يا إخوان انظروا الذي ذكرت لكم من المعتزله الان قبل خليل المجرم ثمامة بن اشرف النميري النبي عليه الصلاه والسلام قال ينزل ربنا لكن هل قال كنزول الاجرام والبشر هل قال هذا هل قال هذا طيب كيف ينزل ربنا الكيف مجهول ينزل نزولا يليق بجلاله لذلك يرفضون التأويل الكلام لأنه يدخل الإنسان في الضلال ومن ألقف ما في هذا الباب أن الجويني أبو المعالي إمام الحرمين كان من الأشاعر وكان ينكر نزول الله عز وجل ولكن الصواب أن الجويني مر بما مر به الأشعري أبو الحسن الأشعري بدأ معتزليا كان من تلاميذ أبي علي الجبائي وكان رأسا للمعتزلة بعد ذلك أربعين سنة ثم انتقل إلى مرحلة ابن كلاب سعيد ابن كلاب فكان كلابيا وهي المرحلة التي قال فيها بإثبات بعد أن أكر جميع الصفات اثبت سبع شنو, شنو؟ صفات القدره والعلم والكلام والسمع والبصر والحياه والاراده وزاد عليهم الماتريديه دا الفرق بين الماتريديه والاشاعره صفه ثامنه اثبتوها التكوين قلت هذا ش... إيش؟ المرحله الثانيه المرحله الثالثه صار من اهل السنه والجماعه يثبت الصفات كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم لن تكون منزها لله ولا عالما بالله أكثر من رسوله صلى الله عليه وسلم هو قال ينزل ولما قال ينزل قصد النزول الحقيقي ولكن لا يلزم أن يكون نزلو قنزول أجرام والدليل على ذلك هذه القصة الطريفة الهمداني كان جالسا في المزل فقام الجويني يريد أن ينقض مذهب أهل السنة قال قالت أهل السنة الرحمن على العرش استوى هل هذا قالته أهل السنة قاله من قاله الرحمن قال أنا استويت أنت تقول له ما استويت يا اخي أي جرعة على الله اكثر من هذا ثم قالوا ينزل قال وافقناهم إذا نزل يترك عرشه خاليا هذا مثلك عقلاني فيما لا ينبغي تدخل فيه العقل تصدى له الهمداني من اهل السنه قال له عندنا ينزل ولا يخلو العرش منه ان قلت لا يستطيع وصفته بالعجز وان قلت يستطيع وافقتنا فاختر لنفسك فوقف الهمداني مسافه ثم قال وقف الجويني مسافه ثم قال حيرني الهمداني حيرني الهمداني ينزل ولا يأخذ العرش منه يعني هم أدخلوا مثلا يقولون أدخلوا مسميات العرب والجوهر يقولون الجوهر الشيء المحسوس والعرب الشيء غير المحسوس يعني مثلا الأعمال عرب وليست جوهر يعني مثلا أنا أصلي وأنتهي من الصلاة الصلاة توجد يوم القيامة كعمل لكن هل ستاتي كعرب أم كجوهر فرد عليه اهل السنه هذا الجويهر والعريض بزعمكم اهما لمعرفه الهدى سببان من عاش في الدنيا ولم يعرفهما واقر بالاسلام والايمان اف هو عندكم ام مسلم ام كافر أم واني عطلتم السبع السماوات العلى والعرش اخليتم من الرحمن هذه الشقاشق والزخارف والهوى والمذهب المستحدث الشيطاني هذا لم يكن معلوما نحن لا نعرف عرض ولا نعرف جوهر نعرف أن ربنا ينزل النزول الذي يليق بجلاله كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم نعرف أنه مستوى على عرش الاستواء الذي يليق بجلاله كما أخبره عن نفسه نعرف أن له وجه يليق بجلاله كما هو أثبت لنفسه وجه وهكذا نثبت ما أثبته الله لنفسه بدون كيفية نصفها وهذا هو مذهب هذه السنة والجماعة الذي ليس في هذه المسالك العقلية والمزالق الكلامية واضح ما واضح واضح طيب الملمح الذي بعده كم هذا الملمح القادم السادس الثامن الثامن يقيدون العاطفه وينضبطون كما يقيدون العقل أيضا يقيدون العاطفة ويا إخوان سلامة مصادر التلقي عند أهل السنة وآثار ذلك أفردت عند أهل السنة أنهم يتقيدون حتى في الإصلاح والتغيير بالمنهج فليس منهجهم المظاهرات ولا الصياح ولا الضجيج ولا هذا ليس هذا من منهجهم يقيلون العاطفة ويزون بين العاطفة وبين الشرع فلا يفعلون أمور عاطفية في الإصلاح تفضي إلى خلل في الإصلاح والتغيير كاحداث مفاتيد أكبر أو كاحداث خروج على آآ آآ آآ وزياده المنكرات يراعون من منهجهم تقييد العاصفه وعدم الاعتداد بها كثير من الناس لا يفرق بين العاصفه الحيه والامر بالمعروف والنجاح المنكر من جهه وبين التهور من جهه فاهل السنه والجماعه في الاصلاح بالشرع يتقيدون ولا يتهورون ليس عندهم هذا التهور في الإصلاح. يعني هذا بالمناسبة من مناقبهم ومن خصائصهم الكبرى وسوف نعرف بعد قليل كيف يعني أن هذه المسألة من أفضل وأوضح ملامحه طيب بقية النقاط قد يعني لا نحتاج إلى حديث إلى إلى كثير كلام عنها. طيب افتح صفحة 150 وخمسين آخر ما المحتى كلام عنه رقم كم ثمانية صحيح رقم تسعة أهل السنة والجماعة لا يبنون على اجتهاداتهم مواقف عدائية لا يبنون على اجتهادهم أو اجتهاداتهم مواقف عدائية وهذا من خصائصهم المنهجية. والاخلاقيه ايضا بمعنى مسائل الاجتهاد عندهم لا تذهب الالفه بينهم تامل هذه الكلمه اللطيفه للشيخ الاسلام تيميه لو انه كلما اختلف مسلمان تهاجرا لما بقيت بين المسلمين الفتهم صحيح ولا ما صحيح بل يقول مما يميز اهل السنه وهذا الكلام كنت قد وقفت عليه قالوا شيخ لساني في المجلد الحالي عشر من الفتاوى صفحة خمستاشر يقول رحمه الله تعالى من جعل كل مجتهد في صاعه أخطأ في بعض الأمور معيبا ممنقوتا فهو ظالم مبتدع من جعل كل من أخصأ في صاعته، في مسأل اجتهاد أخصأ هو أراد يعني فتوى يعني مثلا يا إخوان الفتوى حول مسألة أقرب مسألة مسألة حزب الله هذا الآن الموجود الناس قد يختلفوا فيه وأنا أقبل الاختلاف بينهم في إصال الاجتهاد لأنها ليست من الأمور الواضحة قضية معقدة بعض المشايخ قد يقول الشيعة عبر التاريخ ما نصر الأمة أبدا بل هم سبب نكساتها وما اجتاحت تتار بغداد إلا بسببهم بل هم يوالون اليهود والنصارى على المسلمين كما فعلت الفاطميون في مصر حيث كانوا يدفعون للفرنجة لقتال نور الدين زنكي وصلاح الدين أن كانوا على مذهب السنة وبعضهم يقول لا اليهود وهذا قول الشيخ أن الرافضة من اليهود والنصارى يكفي أنهم مسلمون وأولئك كفار أصليون هذا كلام ابن تيمية لكن سجد في بعض وهذا يحتاج إلى فهم أحيانا سجد في بعض المواطن ابن تيمية يقول وكفر الرافضة أشد من كفر من؟ اليهود أسنو والنصارى يقول وهذا إذا كان فيه تنفيذ عن مذهبهم ومعتقدهم ولكن ليس يعني أنه على الحقيقة فلو اختلفت الأراء نعتبر كل شنو كل شنو لا ما كل مصيب كل, م... كل مجتهد أي اما المصيب في, المسألة في كل مسألة المصيب واحد الحق واحد لكن الحق قد يخفى فاهل السنة ما يميزهم أنهم لا يبنون مواقف عدائية على اجتهاداتهم يقول شيخ الإسلام وأرجو أن, أن, أن الكلام لا أستطيع أن أقوله كله لأنه طويل تقريبا المجلد 22 من صفحة 256 وخمسين لحد 260 وستين ترجعوا إليه ولا ما في فتاوى ما عندكم فتاوى في في الفتاوى خلاص يا الله أنا أكلفكم بهذه المسألة هذا التكليف ترجعوا إلى الفتاوى المجلد 22 من صفحة 256 إلى 260. سوف أسألهكم غداً إن شاء الله ماذا عملتم؟ طيب يقول رحمه الله أهل السنة يحذرون من الطبعون ومن التقاطع ومن اتباع الظن ومن الهوى والتفرق والاختلاف والطعن والتشيش يا المصيبة الآن سجد شخص من أهل السنة مشهور به بين أهل السنة. لمسألة اجتهادية بل أقول لك شيء ابن تيميا قال الصحابة اختلفوا حتى في مسائل من العقيدة لكنها مسائل دقيقة مثلا رؤية الله في الآخرة أهل السنه متفقون على أن المؤمنين يرون الله طيب بقية الطوائف من المنافقين والكفار هل سيرون الله؟ انقسمت اهل السنة في هذه المسألة الاعتقادية الى ثلاثة اقوال وكلهم اهل السنة منهم من يرى ان الكفار والمنافقين لا يرون الله في القيامة ولا في الاخرة ابدا ومنهم من يرى ان المنافقين سيرون الله في عرفات القيامة ثم يحتجب عنهم ولا يرونه بعد ذلك ابدا عرفت؟ ومنهم من لكنهم متفقون جميعا على أن المؤمنين في الجنة في الآخرة سيرون الله الذين قالوا بأن الله لا يرى يوم القيامة هم المعتزلة والجهمية وفي أعطي قاعدة الخوارج تأثر بالمعتزلة جدا والخوارج يعني تلقى الفرق الضالة لانحراف منهجها يعني الخوارج في القدر قدرية وفي الصفات معتزلة طيب فبالتالي نقول هذه النقطة ماذا قلنا فيها لا يبنون شوف ابن تيميه في هذه الصفحة, الصفحة يقول شنو أهل السنة والجماعة إذا حطوا لديهم صعن وتشير وخلاف تشكك غيرهم في صحة منهجهم ومقالاتهم يقولون لو كانوا على حق لما اختلفوا فينفر الناس عنه وتصير هذه فتنه للناس زمنك خلاص ما عندك مشكله في دقيقه ولا ما في دقيقه طيب دقيقة في دقيقه اه أضيف اضيف اضيف من ملامح اهل السنه الملمح الكم العاشر وهذا ليس موجود عند المصنف ايضا وهو الترابط المنهجي والموضوعي في منهج اهل السنه والجماعة بين الاعتقاد وبين سائل المسائل العلمية والعملية الترابط شنو؟ المنهجي والموضوع بين بين بين سائل بين شنو بين مسائل الاعتقاد وسائل المسائل شنو العلمية وشنو والعملية كيف عندنا المسح على الخفيف في كتب العقيدة الخروج على الحفاين في كتب العقيدة ليش لأن هذه مسائل علمية وعملية لكننا ننظر إليها من خلال العقيدة كيف من خلال العقيدة من أنكرها أنكرها لأنه خالف أهل السنة في أصول فلو اتفق مع أهل السنة في أصول لما خالفه في المسحة بالخفين وذلك أنه للأسف الشديد لا يعظم السنة فالدرأة على رد السنة من سماس أهل البدعة ولذلك يقولون ونرى المسحة للخفين ونرى الجهاد مع إمتنا وولاة أمورنا وان ذبغوا وان جاروا وان ظلموا ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى الجمعة والجماعه مع المسلمين يقولون هذه المسائل كلها وهي مسائل ليست من أمور العقيدة لكن هذا يدل على الترابط الموضوعي والمنهجي عند أهل السنة والجماعة أخيرا آخر شيء قال صفحة 153 اهل السنه بشر عاديون منهم الصدقون ومنهم العصى هنا لا بد من اضافه اهل السنه اذا عفوا اذا عفى منهم عاصم لا يقرونه على معصيته ويسلكون و... و... معه المسلك الشرعي من التثبت واذا ثبت انه عفا يسترونه واذا عاقبوه لا يعاقبونه اكثر من معصيته يعني العقوبة على قدر إيش؟ على قدر المعطي. وينصحونه وهذا أيضا من المثل الشرعي لمن أخطأ. وينصحونه برفق وبإحسان. ولا يهدرون حسناتهم من أخطأ لا يهدرون شنو حسناتهم. بعد ذلك أنا ممكن بقية النقاط معروفة لديكم. نكون وصلنا إلى صفحة 154 و إن شاء الله. الدرس القادم عن الخصائص الأخلاقية والسلوكية لأهل السنة والجماعة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته